Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. al al-Quran. Khalq al-insan. Bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم Al-Rahman, alam Al-Quran, khalq Al-insan, alamahul Bayan,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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman, al-lma al-Quran, halal insan, al bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 Alam Al Quran, Halal insan, Almahul Bayan, Alshamsu Alqamar bhusban, Alnajm Alshajar Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. al Al-Quran. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم Al-Rahman, alam Al-Quran, halqa Al-insan, alamah al Al-Najmah dan petunjuk berkembang Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Al-Quran Al-Quran al Al-Quran علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Alam Al Quran, Xalak Al Insan, Almahu Al Bayan, Al Shamsu Al Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana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 Belajar Al-Quran, cipta insan, mengajarinya penjelasan, bintang dan bulan beribadat, bintang Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana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 Alam Al Quran, Halqa Al Insan, Almahu Al Bayan, Al Shamsu Al Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman, alam al-Quran,خلق الإنسان,علمه البيان. <ال> <القل> <الب> <القل> <القل>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 Al-Rahman, Al-Lam al-Quran, Khalq al-Insan, al dan bintang dan pokok bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. Al-Lama. Al-Quran. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Belajar Al-Quran, cipta insan, mengajarinya penjelasan, bintang dan bulan beribadat, bintang Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Al-Quran Al-Quran Al-Quran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 Al-Rahman, alam Al-Quran, halqa insan, alamahul Bayan, al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 علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana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 Al-Rahman, alam Al-Quran, khalq Al-insan, alamahul Bayan,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 وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman, alam al-Quran, halak al-insan, bayan.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 Alam Al Quran, Halak Al Insan, Almahu Al Bayan, Al Shamsu Al Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana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 Alam Al Quran, Halqa Al Insan, Almahu Al Bayan, Al Shamsu Al Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana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 Al-Rahman, alam Al-Quran, halqa insan, alamahul Bayan, al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 Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana 'allamahul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 Alam Al Quran, Halal insan, Almahul Bayan, Alshamsu Alqamar bhusban, Alnajm Alshajar Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman, alam al-Quran, halak al-insan, bayan.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 Belajar <Susur> Al-Quran, <Susur> cipta insan, mengajarinya penjelasan, bintang dan bulan bersujud, bintang Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Arrahim Allama al-Qur'an Khalaqal insana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 dan bintang dan pokok bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. Al-Lama. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن